الف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ألف لام ميم را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 يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو سبحانه الذي بسط الأرض وخلق فيها جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بالناس وجعل فيها أنهارا من ماء لتسقي الناس ودوابهم وزروعهم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 ان في ذلك المذكور لا وبراهين لقوم يعقلون لانهم هم الذين يعتبرون بذلك وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا ايننا لفي خلق جديد وأولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإن تتعجب أيها الرسول من شيء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 وَأُولَئِكَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا مَاكِثُونَ أَبَدًا لَا يَلْحَقُهُمْ فَنَاءٌ وَلَا يَنْقَطِعُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَالَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ ربك لشديد العقاب ويستعجلك أَيُّهَا الرسول المشركون بالعقوبة ويستبطئون نزولها بهم قبل استكمالهم النعم التي قدرها الله لهم وقد مضت من قبلهم عقوبات أَمْثَالِهِمْ من الْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ فلم لا يعتبرون بها وإن ربك أيها الرسول لذو تجاوز للناس مع ظلمهم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 وكل شيء عنده سبحانه مقدر بمقدار لا يزيد عليه ولا ينقص عنه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال لأنه سبحانه عالم كل ما غاب عن حواس خلقه وعالم كل ما تدركه حواسهم العظيم في صفاته وأسمائه وأفعاله المستعلي على كل مخلوق من مخلوقاته بذاته وصفاته سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ له سبحانه وتعالى ملائكة يعقب بعضهم بعضا على الإنسان فيأتي بعضهم بالليل وبعضهم بالنهار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 وما لكم أيها الناس من دون الله من متول يتولى أموركم فتلجأوا إليه لدفع ما أصابكم من بلاء هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم أيها الناس البرق ويجمع لكم به الخوف من الصواعق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 والله شديد الحول والقوة فلا يريد شيئا إلا فعله له دعوة الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُهُ غَفَاوًا وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل أيها الرسول للكفار الذين يعبدون مع الله غيره من خالق السماوات والأرض ومدبر أمرهما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 لا شريك له في الخلق وهو المنفرد بالألوهية الذي يستحق أن يفرد بالعبادة الغالب على كل شيء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتَغَاؤِهِ أَهْلَكَةً أَوْ مَتَاعًا زَبَدًا مِثْلُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ضرب الله مثلا لتلاشي الباطل وبقاء الحق بماء مطر نازل من السماء حتى سالت به الأودية كل حسب حجمه صغرا وكبرا فحمل السيل الغثاء والرغوة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 اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد للمؤمنين الذين أجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته المثوبه الحسنى وهي الجنه والكفار الذين لم يجيبوا دعوته الى توحيده وطاعته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 ومن هو أعمى وهو الكافر غير المستجيب لله إنما يعتبر ويتعظ بذلك أصحاب العقول السليمة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بما عاهدوا الله عليه أو عاهدوا عليه عبادة ولا ينكثون العهود الموثقه مع الله او مع غيره والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وهم الذين يصلون كل ما امر الله بوصله من الارحام ويخشون ربهم خشيه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 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ وَهُمُ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّمَّا يَسُرُّ أَوْ يَسُوءُ وصبروا عن معصيته طلبا لمرضات الله وأدوا الصلاة على أكمل وجه وبدلوا مما أعطيناهم من الأموال الحقوق الواجبة وبدلوا منها تطوعا خفية للبعد عن الرياء وجهرا ليتأسى بهم غيرهم ويدفعون سوء من أساء إليهم بالإحسان إليه أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم العاقبة المحمودة يوم القيامة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب هذه العاقبة المحمودة هي جنات يقيمون فيها منعمين إقامة دائمة ومن تمام نعيمهم فيها أن يدخلها معهم من استقام من آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم إكمالا لأنسهم بلقائهم والملائكة يدخلون عليهم مهنئين من جميع أبواب منازلهم في الجنة سلام عليكم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 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والذين ينكثون عهد الله من بعد توكيده ويقطعون ما أمر الله بوصله من الأرحام ويفسدون في الأرض بمعصية الله تعالى أولئك البعداء الأشقياء لهم الطرد من رحمة الله ولهم سوء العاقبة وهو النار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 وفرح الكفار بالحياة الدنيا فركنوا واطمأنوا إليها وليست الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا متاعا قليلا ذاهبا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن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 وهؤلاء الذين امنوا بالله وعملوا الاعمال الصالحه التي تقربهم الى الله لهم عيش طيب في الاخره ولهم العاقبه الحسنه وهي الجنه كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إِلَٰهَ إِلَّا هو عليه توكلت وَإِلَيْهِ متاب مثل هذا الإرسال الذي أرسلنا به الرسل السابقين إلى أممهم أرسلناك أيها الرسول إلى أمتك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 ولو أن قُرْآنًا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ ييأس الذين آمَنُوا أن لو يشاء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 بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن هو قائم بحفظ ارزاق جميع الخلق رقيب على كل نفس بما كسبت من عمل فيجازيها على اعمالها اولى ان يعبد ام هذه الاصنام التي لا حق لها ان تعبد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 لهم عذاب في الحياة الدنيا بما ينالهم من القتل والأسر على ايدي المؤمنين ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشد عليهم وأثقل من عذاب الدنيا لما فيه من الشدة والدوام الذي لا ينقطع وليس لهم مانع يحميهم من عذاب الله يوم القيامة مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه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 ما نرينك بعض الذي عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإن أريناك أيها النبي بعض ما نعدهم به من العذاب قبل موتك فذلك إلينا أَوْ أمتناك قبل أن نريك إياه فليس عليك إلا تبلغ ما أمرناك بتبليغه. وليس عليك مجازاتهم ولا محاسبتهم فذلك علينا اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكم وهو سريع الحساب اولم يشاهد هؤلاء الكفار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 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقَبَ الدَّارُ وَقَدْ مَكَرَتِ الْأُمَمُ السَّابِقَةُ بِأَنْبِيَائِهَا وَكَادَتْ لَهُمْ وَكَذَبُوا بِمَا جَاءُوهُ بِهِ